لنا. بتشفع فينا اللي فدينا وتطلب يغفر زلتنا يا ملك الخالق يا شفيع الجليل يا رب وتدعو على شيلنا بتشفع فينا اللي فدينا وتطلب يغفر زلتنا okay If you're not enough, if وسط الإيمان في هواها والأنباء يكوب اسم باركنا برعاية بحب بيرعى يا ملاك يا, يا جليل يا ملكم خائل يا شفع يا جليل يا قد قدامها عرشيلا Zither